وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فحول هذه الآيات التي سمعناها في صلاة المغرب وهي من سورة الرافر يكون حديثنا ودرسنا إن شاء الله هذه الليلة سورة غافر تتحدث عن المعركة بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر وبين الهدى والضلال معركة ناشبة وحرب قائمة مشتاهلة مستهرة بين الحق والباطل وهي معركة قديمة ليست معركة اليوم ولا معركة الامت ولا معركة هذا الدين فقط انما هي معركة قديمة منذ هبط آدم الى الارض المعركة بين الحق والباطل قائمة موجودة ان اخذ ابليس على نفسه ان يغوي بني ادم وان يقتص منهم فهم الذين اخرجوهم من الجنة كما يرى ان ادم هو الذي اخرجه من الجنة فلا بد ان ينتقم منه ومن ذريته الله تعالى يبين عداوة الشيطان لبني آدم ويحذرنا منه تحذيرا وراء تحذير ألم اعهد اليكم يا بني آدم ان تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ان الشيطان للانسان عدو مبين كل عبادي يقول الذي يا احسن الا الشيطان ينزر بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعيد وهكذا تكرر تعذير القرآن وانذاره لبني آدم، أفتتحونه وذريته أولياء من دوني، وهم لكم عدو بقتل الظالمين بدلا فهذه معركة بين الحق والباطل، معركة ناشبة من القديم. ولا يمكن أبدا أن يتناساها أهل الحق ولا أن يتكتوا عنها أبدا المعركة التي بين أهل الحق وأهل الباطل معركة دائمة مستمرة وأهل الباطل يتربصون بأهل الحق الدوائر وينتظرون فيهم فرصة يغتلمونها ولا يتركونها تمر أبدا فها هم الأقوام يتربصون برسلهم وينزلون بهم أشد العذاب ومختلف الإيذاء ثم بعد ذلك نجد اهل الكفر والضلال وهم يقتلون المؤمنين ويسجنونهم ويعتقلونهم نرى مؤمن آل في العون وهو يكتم إيمانه، يقول الحق ويصدع به ويواجه اهل الكفر واهل الكفر يستبدون بوعيهم ويقول فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ونرمن آل فرعون يحذر وينذر ويدعو قومه إلى الجنة وهم يدعونه الى النار يدعونه للكفر والشرك وهو يدعوهم الى العزيز الغفار ثم تسر المعركة وتنتهي عن متائج ضغمة وعظيمة نصر المؤمنين وهزيمة اعداء الايمان والاسلام نصر المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة إنا لمنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأهل الباطل يجادلون في آيات الله لا يعتمدون على دليل ولا يستندون إلى حجه إنما هو المكر والخداع والمخاتلة وهو الكذب والتعالي والصد عن سبيل الله وهو محاولة الحق ونحوه وابادته وهكذا نجد اهل الباطل وهم يجادلون في ايات الله وآيات الله كثيرة لا يحجبها جدال مبطل ولا كلام ضال إنها أقوى وأوضح وأبيل من أن يحجبها أهل الضلال وأهل الباطل وهكذا نجد سمة الله طائمة في الصراع بين الحق والباطل الباطل يتبجح الباطل يقل أدبه ويذهب حياءه وينفي ريشه، ويعتدي على الحق أهله لكن الجولة تكون آخر الأمر للحق الله ينصر أهل الحق مهما طال الأمد وامتد الزمان فكذا نجد صورة غافر وهي تمثل هذه المعركة في قوة وشدة وفي أسلوب قوي متين وهي تبدأ بحرفين من حروف الهجاء أبحاء والمين ويبدأ بهذهين الحرفين سبع صورة لها غافر ويقال لهذه الصور الحوامين لأنها تبدأ بهذين الحرفين حامين وكما قلنا كثيرا ونكرر ما قلنا ان هذه الحروف إنما تذكر في أوائل الصور للتعديد وللتحدي وكأنها تنادي على من يدعي أن القرآن من عند بشر من عند محمد وأنه أساطور الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وعصيلة وأنه كما زعموا إفك افتراء وأعانه عليه قوم آقرون إذا كان ما تقولونه حقا فهذه حروف الهجاء بين أيديكم فهلما واجتمعوا واصمعوا قرآنا مثل هذا القرآن وهل القرآن إنا مكون من حروف الهجاء وحروف الهجاء غير بعيدة عنكم وهي في متناول أيديكم بل نحن نساعدكم بذكر بعض الحروف منها في أوائل الصور ليسهل لكم الأمر فاجمعوا أمركم واصمعوا كتابا مثل هذا الكتاب ايت بحديث مثله إن, كانوا إن كنتم صادقين فعجزوا فقيل لهم ايتوا بعشر سور مثله مختريات. وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. فعجزوا. فقيل لهم ايتوا بمثل اكثر سورة من سور القرآن. بمثل سورة الكوفر. وعندما تأتون بها وفي نفس قوة سورة الكوفر فستنتهي رسالة محمد لانكم رددتم على هذه الرسالة واسقطتم دليلها وحجتها فطر واحد تأتي به ترد على محمد وعلى رسالته فعجزوا عجزوا عن يعني يأتي بمثل فطر واحد من افطر القرآن وبمثل اكثر صورة من صوره فتبين وظهر عجزهم وضعفهم وظهر ان القرآن ليس من عند بشر بل هو من عند خالق القوى والقدر من عند من يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا الرحيم اذا نجد الحروب دي دائما كلام على ايه? على القرآن. كده دائما اه! كلام على القرآن. علشان يبين انه يتحداهم ويقولهم هاتو قرآن مثل هذا. في سورة غافر حاميل تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. في فصلة حاميل تنزيل من الرحمن الرحيم. في الشورى حاميم عين في كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم في الزخرة حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون في طورة الزخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين في سورة جاثية حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ومثلها في سورة الأحقاف حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إذا قاعده ماش ولا إيه؟ الله يفتح عليكم أنتم ما شاء الله يبقى الحوامين مرنا عليها وجدنا اول حاجة تتكلم عليها بصورة ايه القرآن اه وانه من عند الله تنزيل من عند الله من الرحمن الرحيم من الله العزيز, العزيز, من الله العزيز العليم قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وهكذا تتعذف الصور التي تبدأ بالحروف الهجائية اول ما تتعذف عن القرآن مما يدل على ان هذه الحروف جاءت للتحدي وتقول لهم اعملوا لنا قران زي القران ده لو انتوا بتقولوا ان هو من عند محمد هم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ايوه ده بتقول تنزيل الكتاب لا من عند بشر لا من عند محمد ولا غيره إنما هو تنزيل من الله العزيز العليم العزيز القوي القاهر الذي يغلب ولا يغلب ويقهر ولا يقهر ويقدر ولا يقدر عليه العزيز الذي يعزه أولياءه ويذل أعداءه العزيز اللي تطلب العزة من عنده مش تطلب من عائلة ولا قبيلة ولا قوة من قوة الارض ولا من امريكا ولا من روسيا يا روسي مراحت بقى ايه من الاتحاد السوفيتي بطي مراح خلاص وتمزقت جمهورياته وتقطعت اوصاله مم. وها هي عوصال امريكا في الطريق ايوه تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم الذي يعلم كل شيء يعلم خاهنة الاعين وما تخف الصدور يعلم ما في الارض وما في السماء لا يعذب عن علمه بتقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اطغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين غافل الذنب وقابل التوبة الله يغفر الذنوب جميعا لكن يابد من التوبة ان يغفر الظنوب لمصر لمستمر كيف يكون ذلك واحد مستمر في المعصيه يصر عليها كيف يغفر الله له ذنبه لا بد ان يتوب وان يجدد الانسان توبته سواء ايه سواء شعر بذنبه ام لم يشعر لان فيه ذنوب كثيرة خفيه عننا يمكن ما نعرفهاش لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ايوه الناس توبوا الى الله والكفروه فاني اتوبوا الى الله في اليوم سبعين مرة في رواية المئة مرة غاطر الذنب وقابل التوبة لابد من التوبة والناس تضحك على نفسه مش عارف ولا تضحك على تبحك على بعض ويقولوا ده الحج بيغفر الذنوب ويتكلوا على كده وبعدين بيخطف وينهب ويترق ويغش ويرتشي ورايح على فين على الحج علشان هيتغفر له الايه الذنوب ده انا مين اللي قال الكلام ده بالذنوب اللي هتغفر في الحج دي ليعقل الله هو يتصرف فيها كما يشاء لكن حقوق الخلائق حقوق العباد لن يتسامح الله فيها ابدا ولابد بكل واحد يا ياخذ حق ويطالب بحقه ولم يضيع حق عبد ابدا الا اذا هو تسامح فيه لحكمه لكن ما ادعش حقه يقول يا رب في هو اللي كفر الرشوة او غفر الغش او النهب او الغصب او السلب او السرقة ها والحج خلاص رجع من ذنوبه كيوم ايه وهمه الذنوب اللي هي تكفص منهم بالله عز وجل لكن ذنوب العباد وحقوق العباد كيف طبيعيه كيف تضيع فإذا من كانت عنده مظلة من أخيه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون بيناره الأجرهب إن كان له حسنات أخذ من حسناته فأعطيت الى صاحبه وان لم يكن علىه حسنات اخذ من سيئات صاحبه فودعت عليه فما فيش حاجة ما تضيع من حقوق العجاب واحد يقول لك يا اخي طيب ما هي الصلاة الى الصلاة والصلاة الخمس اتكفر الذنوب الجمعة الى الجمعة رمضان الى رمضان اقول انت حافظت شيئا وغابت عنك اشياء ما اكتنبت الكبائر لا يبقى الصلاوات الخمس والجمعة يخدمها رمضان إلى رمضان يكسر السيئات ما ايه الكبائر ثم تكتنب الكبائر خلاص حاجة تبتكفر ان تتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكسر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما المواضيع ما يشتهى لنا ولا هي تبع الهوى لابد من التوبه ولا بد من اجتناب الكبائر وبطرف الانسان كبيره لابد ان يتوب ويرجع الى الله ويرد حقوق العباد رافع الذنب وقابل التوب شديد العقاب لمن استمر في المعصية ولم يتب ولم يرجع ها ولذلك القرآن دي من بين ايه مغفرة الزنوب وبين شدة الاقاب علشان ما ايه الناس ما تتفهونش في امر الدين والقاية ها والله يا داخل الجنة عشان ايه ثم بيقضي بعض ركعات واعطاه طبعا في في الله شوية الدرواشه دي عند بعض الناس ناخد بالنا هنا يعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ان ربك لتريع العقاب وانه لغفور رحيم إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم. في جاء في كتاب الله. اه. ما يبد ان نتذكرها. فانه الغافر الذنب وقابل الطوب شديد العقاب. بالطوب. وعان والفض والكرم والبركة والخير سبحانه واللي يقول لك طيب خلينا بقى بس لما يفوز كده الشباب واحد يتمتع شوية اه بالسهرات واللقاءات الحلوة دي وبعد الشباب يبقى ايه عندما يجي المسجد نتوب اه مثل هذا انما يلعب ويلهو ولا حقيقة لتوبتك. فان التوبة بد ان تكون عن قرب مش واحد يؤد ربع قرن ولا نفق قرن في المعطية وعليه يتيني. يا طب يا ابن انت خلاص قضيت ظهرك شبابك في المعطية. ها? جيت تتبقى انت بعد مشاب طب ما هي قاعدت تفصق وتفجر وتحط الورنيش في وشها والاصدار والايه والمكياج مش كده لوقت ما وشها كشكش وتيجي تحط حاجها تتنفيكش وقات قولها انا توبتي خلاص توبتي توبتي ايه ما توبتي ايه خلاص توبتي ايه بس وبعدين قاعدت في الففق والفجور لغاية ما هي ملقاش من نفسها بويفل ملقاش تبقى خلاص انا توبتي توبتي من فال هو وقت ملقتيش هو انطرفوا عني خلاص كيف توبتي؟ ما ينفلحش الكلام ده هذا لا يصلح انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب يتوبون من قريب فلابد القرب ده والانسان قادر على ايه قادر على المعصية وهو قادر على المعصية والبنت مرغوب فيها وحولها الفاجرون مثلها بتنزع نفتها من المعاطي وتقول انا ايه انا توب اهدي التوب والوقت جاي يتاب بعد ما اتضرب رصاصه في رجله وبعدين ما عادش قادر يطلع المواتير ولا الحتة اللي دي اللي كان بيطلعها عشان ايه يسرق ويفتح الشوء ما عادش قادر ما خلاص دهش بيشد شويه من عظمه مهما عمل من جبت ولا فع لا رجله ما يقدرش فانت كنت خلاص كنت بتسرق انت كنت انت عاجز ولست ايه ولست تائبا ما ينفعش كذب لا بد مباشره الذنب يكون قادر عليها وينزع نفسه من الذنب ومن المعصيه الى الطاعه <تصفيق> فالتوبة لا بد ان تكون من قريب غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ذي الفضل صاحب الفضل وصاحب الانعام وصاحب الكرم والجود وصاحب النعم التي لا تحصى ولا تعد للطويل ثم تذكر الآيات أصل العقيدة لا إله إلا هو فلا إله غيره ولا رب سواه البداية منه والنهاية إلى إليه المصير إليه المرجع إليه مرجعكم جميعا إليه يرد علم الساعة وإليه يرجع الأمر كله إليه المصير وهكذا بدأت السورة ببعض صفات الله ليعلم عباده عباد الله ما لله جل وعلا من صفات رحمة ومن صفات قوة وشد حتى يطمع في ثوابه ويخاف من عقابه فلا بد من الحذر والرجاء ولا بد من الخوف والطمع ولا بد من معرفة أنه شديد العقاب كما عرفت أنه غافر الذن وغفور رحيم وآكذا بدأت الصورة بهذا البدء العظيم ثم تصور الصورة قوة المعركة وعن أهل الباطل يجادلون في آيات الله هم وحدهم مع أن الكون كله مجمع على الحق مجمع على التسليم بآيات الله لا يجادل لا يناقش إنما هو يفلم ويذعب ويقبل ويرضى الكون كله على هذا الحال اللي خارج عن الإجماع أولئك الشذاذ من البشر المثمون بالذين كفروا هم الذين يجادلون أما غيرهم من الذين آمنوا من البشر من الملائكة من الجن من الكون كله فهؤلاء لا يجادلون أبدا بل يذعنون ويصبحون ويستدون ويطيعون ويسلمون ما يجادل في آيات الله وهم الذين ينكرون ويجحدون ويشككون ويتمارون في آياتنا لا يجادل في آيات الله في الادلة الدالة على قدرته وفيما جاء من عنده من آيات ما يجادل فيها إلا الذين كفروا قبلهم أضحب قوة وأضحب مدنية وحضارة وأضحب أساطيل ضاربة في البحر فاهو هو الأسطول السابت في المحيط كذا وهذا هو الأسطول السابع في محيط كذا ها وهي حاملة الطائرات وانت الاكد فلا يغررك تقلبهم في البلاد فلا يغررك تقلبهم في البلاد ما كان من الاتحاد السوفيتي القوه الضاربه كلو عشرات الالوف في هذه الدولة ها من الجنود وكان في موزع قواته على المعسكر الشرقي وكانت السفن ضاربه هنا وهناك ها اه, آه. ف هذا كله في <تصفيق> البحر لا يغرنك تقلبهم في البلاد وفي الآية الاخرى وخصوصا ثواب من عند الله والله عنده قسم الثواب لا يغرك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد فيعني ما يغررش ابدا دهما مجتمع هش مجتمع لا يربطه رابط ولا يجمعه جامع ومش عايز اقول لك هل اتاك هل اتاك حديث الشغب في لوس اندوس هل اتاك حصلت يعني جاءكم هذا الحديث اه هذا يدل على انها هو مجتمع هش لا يربطه رابط ولا علاقة تجمعه مجتمع منحل من داخله وثاره منحلة بيوته ممزقة علائق المجتمع وروابطه الداخلية ضائعة ذاهبة ثم بعد ذلك روابط المجتمع الخارجية اللي هي بعد البيوت ايضا ممزقة مقطعة فلا يغررك تقلبهم في البلاد ودي العذاوة اللي قائمة بها امريكا للمسلمين ومحاولة فرص مبالغ الملايين للحكومات الفقيرة لضرب الحركات الإسلامية في أي مكان من العالم إنما هو يصور مدى ضراوة هذه المعركة وعنفها أنت عندك النظام المصري العفن العميل لأمريكا عمال بيدرب المسلمين بالجيش والطائرات والبحرية وكل الاسلحة اللي من يضارش بها اسرائيل بيدرب بها بعض الاخوة الذين لا يملكون شيئا ها وانما يدافعون عن عقيدتهم جاملهم الجيش وقعدوا يفتشوا بيت بعد بيت وقالوا ان فيه او الكار ولا هو الاخر حيضربوها بالطائرات الطائرات مش كده في الهليكوكتر. اه في مصر في مصر ملعين توليمين ملعين انت بعدين في مدجة ابو بكر انت حيوينها ملعينة فيه فور المدرعات فور المدرعات المدرعات لذلة لأفراد أفراد ليس معهم شيء مدرعات لم تنزل لأي عدو من أعداء الكلام لم تنزل لإسرائيل إسرائيل الحبيبة إسرائيل اللي على الحجر الواسل كده الدولة الطبيقة والأنبا شنودة لما فألوه هنا في ناوات كتاب لما فألوه عن موضوع السرب وغزلة الألعاب لحقهم البرد القفار البرد المطارب المصارب وده ناشئ عن جرح غائر تعبيره جرح غائر فهم بيلفسه عن هذا الجرح الغائر وده حقه قبل به شنو ده ايوه فالعداوة متعطلة ويدرب اهل الايمان والحق في مصر افراد ينزل لهم الجيش والمدرعات وتستعد الطائرات لضرب ما يسمونه باوكالهم. خلاحين يترك اهل الكفر اهل الضلال اهل البعثيين الناصريين الضالين اي جماعة اي فرقة. يترك العلمانيين من امثال فرق هنا وغيره. ان يفعلوا في الاسلام كما يشاءون وان يدينوا بذعمهم فتاب الاسلام وفتاب حكمه ويستهزئ فرج فدى قبل ساعات من مقتل بالحدود بالحجاب بالمحافظة على البيوت بالشرف بالعرض بالكرامة ويجعل ان المسلمين دول مشغولين بالجين كل حياتهم الجنس كل تفكيرهم الجنس كل كلامهم وكل ما يتجهون اليه موضوع الجنس ويتكلموا على الامرض والامرض لا يفحش السلام عليهم، وما يفحش النظر اليه ويتكلموا على المرأة والمرأة لا يفحش القرب منها ما يفحش وهكذا ويقول يقول قبحه الله وجذاه بمثل ما قال سيئات واضعافها يقول ان الجماعات الظلامية يعني الجماعات الاسلاميه اه بتحرم الكوسه والباذنجان ها بيقول عليهم الرعاع بيقول عليهم الرعاع الجماعه الظلاميه والكلام ده كله خد بالك بيحرموا الكوسه والباذنجان ليه لان الكوسه والباذنجان بيتحشوا ولما يتحشوا بيذكروا بالجن شوف شوف شوف ال ال ال الهبوط يسمى مين هات جاب مين قال الدكتور مش موجودة ليش <تصفيق> <متعلى رأيك ما بيشتركوه> لا أبكي بتاعي أبكي وأبقى هنا على رأيي ما بيشرقون لا ينافس الله بالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يقول كيف تضرب الكلمة بالرصاص والكلمة بد ان توجه بالكلمة وكيف تقصف الاقلام وكيف يصاب الكتاب بهذا الظهر وان كل واحد معرض لان يضرب بالرصاص طيب مين اللي يناقشه انا لما احب ارد على الكلام ده ارد فين ارد فين المسجد وغاقر المسجد وغاقر في اخوة الطيبين الغلابة الذين لا حول لهم ولا طول كده ايوه ديهم برد فيهم لكن الصحافة اللي قادة تقول ان الكلمة يرد عليها بالكلمة كانوا بيفتحوا مئات الاسطر لفرج فوده في الاهرام والاخبار والوسط والاحرار تعتابت وماله تذاير الجرائد والمجلات يفرحهم ويقروا باني فرج بودي ايه يكتب لديهم لانه بيطعن في الاسلام والان بيبين ان الاسلام ده لا حكم فيه ولا اقتصاد ولا سياسة ولا اجتماع ولا يصلح لان يكون اي شيء في الوجود اه عشان بيكتب هذا الكلام مئات الاصطر بتعطى الفرج فوده. انا تحدى الصحافة المصرية ان هي تبدي اللي حد يرد على الفرج فوده وما تبدي ليش دوية تبدي لي لأي واحد يرد على فرج فوده خمسة اصطر خمسة اصطر بس يقول عيب الكلام ده او الكلام ده مناقب من للاسلام عوغى ان الاسلام فيه ما يرد على فرج فوده وان ما ينسبه للاسلام بقية ما فيش حد فإذا الصحافة وتجدها إن هي تعطي مئات الأسطر لفرج فود فرج فود كتب مقال قال لهم إلحظ عوال عبد الرحمن بيتكلم في كتاب كلمة حق عن قرقرة قرقعة السلاح ودوي المدافع وازيذ الطائرات وبيقول سورة التوبة بتشهر السلاح وحتفتح البلاد احذروا احذروا ان البلاد تفتح. كتب ان الكلام كرام بالنوم لقيت البيت محاصر وهنا معتقد. وأنا أعتقد طبعاً بيحرر الدولة عشان مسلخ صوفتهم بيحرر الدولة من إيه؟ يحرضهم لما يفتحوا طبعاً يخوضهم نعم الله يستح عليك فالال الكلمة ترد بالكلمة آ لما يفتحوا لما يفتحوا سحبهم للكلمة ممكن يرد على الكلمة بالكلمة. لكن اذا كانوا اجمعوا امرهم على انهم لا يقبلون الكلمة. فماذا يرد على فرج فودة. هذه واحدة. الوحدة التانية. اللي فرج فودة نفسه هو اللي كان بيتكلم بلغة الايه? وهو اللي عرض على وزراء الداخلية مذكرة مذكرة استعمال قانون الايه الارهاب كده عرض عليهم مذكرة على وزارة وزارات الداخلية المكان المجتمعين وطلب من رئيس الجمهورية في الاسابيع الاخيرة واحد ايوه التعجل باسدار قانون الارهاب يعني قانون الارهاب يعني ينسكوك الشرطة يقولك انت ارهابي خلاص ما بعد قانون الارهاب ايه وقانون الارهابي بعد قانون الطوارئ يمسكوا اي واحد لما ما بيمسكوا اي واحد يعتقوا ويقضوا عليه ويقول ده القانون قانون الارهابي يعمل كده الشرطة تقول ده ارهابي خلاص هي فيه او حل فيه ايه القتل والاعداد عادل, عادل قانون والمقال انه ابن الاخير اظن اللي قال مش عارف يعدهم ولا ايه يا شيخ العرب يعني قالوني يا ابني مش فاهم ما انتوش كويس ولا ايه مش فاكرين؟ لا الحمد لله وعليكم انا مش عارف يعديهم ولا ولا اقتله يا شيخ العرب حاجه زي كده عنوان الظلم بيحرض شيخ العرب ايه وزير الداخلية بيحرضوا على قتل هؤلاء المسلمين المؤمنين الموحدين فمين اللي استعمل لغة الرصاق مين اللي استعملها ومين اللي طلب بتطبيقها هو فإذا جاءت يد كريمة عفيفة نظيفة وانتقمت وغارت لدينها وانتقمت للشرف والعرض الذي يهان وللاسلام الذي توضع كل البذاءات وتنسب إليه إذا جت يد كريمة وفعلت هذا فهي يد طاهرة أدت عن الأمة الإسلامية واجبا كان ينبغي أن يرفذ فيه لا نكشع فيها الوقت فلا يغرك تقلبهم في البلاد يبقى المعركة قائمة ومشتبة وهي معركة قديمة قديمة كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب ومن بعدهم المعركة من ايام ايه نوح والاحزاب الاحزاب كل من تحذبت ضد الاديان وضد الرسل والانبياء دول الاحزاب كلهم بيتحذبوا ضد الوحد ضد الرسالة ضد ما جاء من عند الله فقوم ملوح كذب وكذبت عاد وسامور قوم إبراهيم قوم ملوح قوم شعيد قوم فرعود كل من كذبوا <تصفيق> ولذلك القرآن في سورة صاد لما هناك ان كذبت قبلهم قوم ملوح كذبت هند ما هنالك مهزوم من الأحزاب هيا كذبت قبلهم قوم لوح وعاد وفرعون ذي وتمود وقوم لوح واصحاب الايكة اولئك الاحزاب فهم دون ايه الاحزاب فتيجي صورة تقول كذبت قبلهم قوم لوح والاحزاب من بعدهم هل من تعذل ضد الدين وضد الوحي وضد الرسالة وضد ما جاء من عند الله ما فيش اي امة كده طبطبت على الرسول اي رسول وقالت لفعال انت عملت الواجب اللي عليك انت اللي هدقتنا الى الحق ها وانت اللي ارشدتنا الى الطواب مفيش قال لا حضرت وهمت كل امة برسولهم ليأخذوه كل امة مش بعض الامن كل امة همت برسولهم ليأخذوه مش يأخذوه عشان يجدوه اكل ويبيتوه ويبيتوه في فندق كويس كده لا لا لا ده اسلوب يفهم منه الاهانة والايذاء والتعديد همت كل امة برسولهم ليأخذوه ليؤذوه ليعذبوه ليجوعوه ليشردوه ليقتلوه اهو دا الاخر اهو دا الاخر ها والعجيبه مش بعض الامم دا كان ايه كله كل اهل الباطل هموا بضرب الرسل وإيذائهم وتعذيبهم ثم بقتل بعضهم بقتل بعضهم انها وانها من نحس البشرية وسوء طالعها ان الرسل يعاملوا هذه المعاملة فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استقبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون هذه الرسل كيف يعامله وبعدين نجد نبي ورسول يقتل علشان البغي الفاحشة بتطلب من عشيقها انه تشرب الخمرة في قحف رأس يحيا فيقفز عشيقها مستجيبا لها اوامرك اوامرك اي حال عايزه ويجيب رأس يحيى ويجيب قحف الرأس عشان تشرب فيه البغي والخمر في ارأيتم هوانا اشد من هذا الهوان ارأيتم صغارا وذلة ومهانة للبشرية اكثر من هذا يحيى القرآن يقول عنه يا يحيى يخذ الكتابة بقوة وآتيناه الحكمة صبيا وحنانا من لدن وزكاة عند الحنية وعند الزكاة وعند الطهارة وعند العفة وكان تقية وضرا بيالديه ولم يكن جبارا عطية وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا أبي يحيا اللي قال في قرآن كل هذه الصفات الرفيعة العظيمة من يقتل يقتل ويؤتى برأسه وبقحف رأسه لتشرب فيه بغي خمر شوف هذا في لحث في سؤطالة في هبوط وحقارة البشرية أشد من هذا وهلّت كل أمة برسولهم ليأخذوه ليأخذوه ويهينوه ويضربوه ويعذبوه ويؤذوه ويسجنوه ثم يقتلون بعضهم واستمر أهل الباطل في باطلهم بعد محاولتهم قتل الأنبياء وإيذائهم بجذل بالباطل، ليه ايه هدفهم اللي يدخبوا به الحق شن يدين الحق ويديد الحق ويقضوا على الحق وعندهم إمكانيات وفائل الإعلام ها؟ وتكتب الجرائد وتكتب وتزيع الإذاعات بما يرونه لقالحهم ولباطله والقضاء على الحق جادلوا بالباطل ليبحثوا به الحق وقال الحق إيمانه أولا فشوا معا بمشوى الضعف فشوا تتدخل القدرة القادرة والقوة القاهرة لتضرب اهل الباطل ضربة تزهقهم وتزيلهم وتذهبهم فاخذتهم فأخذهم الله اخذ عزيزي ويجي الاستفهام التعديبي الاستفهام التعديبي مش استفهام عصلي عبر ما يستفهمش حاشا وكل لكن استفهام ايه تعديبي يعني بيقول لك شوف انت شفتش الموضوع ده يبقى انا بأي ايه باستفهم فكيف كان عقاب كيف كان عقابي كان عقابك يا رب شديدا وكان عذابك أليما وكانت ضرباتك قوية مذيلة مذيبة وكان اهلاكك للظالمين استئصالا لهم فكيف كان عقابي؟ اه شوف استهان، استهان بالتعجيل والتضخيم والتفخيم للعقاب ولقوته وشدته فكيف كان عذابي ونظر؟ كان العذاب شديدا يا رب، وكان العقاب أليما. فهكذا شأنك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد لأذا استفحامل التعديد والتدخيل لما يقع على المجرمين الظالمين الثغاة أهل الباطل لما يقع عليهم من عقاب هذا عقابهم في الدنيا فهل لهم عقاب في الآخرة وكذلك حق كلمة ربك على النبي تفرق انهم اصحاب النار. ده اصحابها بها. اصحابها? اصحابها لها الذين لا يفارقونها. هم اصحاب النار. وهكذا اندحر اهل الباطل في الدنيا واندحروا في الآخرة، وظهر الحق. وظهر ظهر الحق. وجاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. تبقى شوية من ايه من اهل الباطل عايزين نعيشه شوية نور وإشراق الحاضر صورة انتقن لحاجة طيبة كده فصور النفوس بتقول انت عارفين حملة العرش حملة العرش ومن حول حملة العرش من هم دول هل انت عارفين مقامهم ومكانتهم عفض الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا خلي قوتهم ان شاء الله يا جماعه عشان كده شيخك بصوا خلاص اذا ان شاء الله من نزلوش عن شيخ اخر لي كان السؤال طيب طيب يبقى يبقى يبقى يبقى من يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى من يبقى يبقى يعني يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يعني هو هو طبعا ما حصلش منه اي حاجه او انا الجديد من انا الكلام طيب بس الموضوع الاحيان من اجدهه العرب لا ان اجدهه العرب يعني هو احناية الاسلام حماية الاسلام الى الاسلام ردوع المسلمين الى دينهم هو اللي يحقق لهم كل عز وكل خير يوم ان تمسك المسلمون بدينه مكان شوية عرب لا يرغب فيهم الفرس ولا الرغوم لكن لما تجمعوا حول دينه اصبحوا قوة مرضوبة اثقفت رؤوش الاكافرة والقياصرة. وعفقطت الفرس والروم اكبر دولتين اللي كانوا يشبهوا دولة امريكا ودولة روسيا الان اللي افقط روش كثرة وقايفر مين؟ المسلمين وكانوا المسلمين دولة ايه؟ شوية عرب رعاة متفرقين هنا وهناك لكن لما تجمعوا حول الدين اصبحوا قوة مرهوبة وجماعة يخشى بأسها هاجمت على الفرس والروم بعد ما دعتهم وجدت منهم سجد واعراب حاربوا الفرس والروم حاربوا الطغيان وعثقتوا هذه الدول وزعف الاسلام يدعو الى الله لانكد الاسلام من الاطلس غربا الى الصين شرقا واصبحت اعظم واكبر واصخم قوة في العالم ده المسلمين تجمعوا حول دينه لما تنزقوا واتفركوا وتبعته وتركوا دينه واللي اتبع الغرب او الشرق واللي اتبع هواه وشهواته واللي جمع المال واللي جمع النفوذ والسلطة وسكت الشعوب على حكامهم وعلى ظلمهم تفرق المسلمون واصبحوا دولا وشيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم ف.